وَأَنِ بُيُوتُهُمْ أَثْوَابٌ وَسُرُرٌ عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُنْ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقِيضَ لَهُ شِقَالٌ فَهُوَ لَهُ قَرِيدٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّ لَهُمْ عَن السَّفِيلِ وَيَحْسَوُنَّ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى سائفا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بُعد المشرقين فبِسَ الْقَرِيدَ وَلَيَفَعَكُمُ الْيَوْمَ الظَّلَمُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ أفأ أنت تسمع الصمت أو تهدي العمي ومن كان في ظلال مبيد؟ فإنما نذهب نبك فإننا منهم متقدمون أو نري 119. فإنك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون 110. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم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 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِذَا فِرْعَوْنَ وَمَلَئُهُ فَقالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۖ فَتَمَّ جَاءَهُ Terima